شأو مهام ضاب الناس لآن باع الوطن متهم بسر وكم واحد يصرح بطلع القصري لآن قافرت خجال ما عب دام سرح وكم كان عري الفرات مجد إبلوح، وكم واحد يساوم على الوطن والناس ومني موت كل هالشئ مبروح أي مبروح. عراقي يا وقتي على جروف طيل السلامه ف مع الكاع مطروح عاد <تصفيق> ش عدوام يعود خيرهم بعد ما يجاري لوحة إطالات يا يا وطنك الغالي يمتى تعود مسرت كبير وخائف بو